ك ذ ب ولكن عدنا يقول يكون ن انك أ نعود ي ت ا إ ل الى أن يشاء الله ربنا ولكنك ج ع ا ل تتحول الى ع الله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 ولجاءكم بينكم من ربكم ف أ و ف و ا الكيل والميزان ولا ت ل ق و ا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا ت ك س د و ا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا ذ ل ك خير لكم و ا و ت و ا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به وترقونها وجاء واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان ع ا ق م ه المفسدين وان كان طائفه منكم آ م ن و ا بالذي ارسلت به وطائفه من ا ل م ؤ م ن و ن فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملا الذين استكبروا من قومي لنخرجن إنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا أ و لتعودن في ملتنا قال او لو كنا كريم قد ا ت و ي ن ا على الله كذبا اذ عدنا في ملتكم بعد إ ذ نجانا الله منها وما يكون لنا أ ن نعود فيها إ ل ا أ ن ي شاء الله ربنا وجعل ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ف وانت قوم الفاتحين وقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم صعيبا انكم إ ذ ا لخاسرون ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ت ب ع و ا في دار جاثمين الذين كذبوا صعيبا ج ا ئ ن لم يظلموا فيها الذين كذبوا صعيبا كأن كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ى على قوم كانوا وما أ ر س ل ن ا في قريه من نبي إ ل ا أ خ ذ ن ا ا ه ل ا ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل خ س ن ة حتى عفوا وقالوا قد م س ت ا د ا اسماء ل ل ض ر ا ا و ن الله بغتة وهم ا يشكرون ا ل ر آمنوا واتقون فتعنا عليهم بركات ل س م ا والأرض ء ولا ل ف ض ن ا ه م م ب ا كانوا ي ك س ب و ن أ ف ر محمد ن أهل راتب أن ي ي النابلسي افانوا أ مكر الله فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون اولم ي ر ل ق الذين يرثون الارض من بعد أ ه ل ن ا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ورضها ن ط ولقد جاءكم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك وما وجدنا لاكثر من عهد و ل ن وجدنا أ ك ث ر ه م لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان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 قال جئتكم ببينه من ربكم فاوصل مالا إ ن س ر ا ئ ي ل قال ان كنت جئت ب آ ي ه فاتبها ان كنت من الصادقين فالقى سوف إ ذ الهي ثعبان و ن د ع يده ف إ ذ ا هي بيضاء للناظرين قال ا ل م ن ك من ق و م ف ل ع و ن إ ن هذا لساحر م ع ل ي ن يريد أ ن يخرجكم من أ ر ض ك م يريد ي ر أن خ ج ك م فماذا تأمون قالوا أ و ج ه و ا خ ا و ارسل في المدائن حاشرين يهدوك لكل س ا ق ر عين وجاءت سحره فرعون ق ا ل و ن قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا س ق ر و ا اعينا ف قالوا ا م ن ف برب عالم وانقلبوا رب موسى ونعم قال و ابن عم امنتم به قبل ان ق تكونوا آ من المسلمين ف ل ك ر ت م و ه في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها أ ه ل ه ا فسوف تعلمون لاقرعن أ ي د ي ك م و أ ر ض ل ك م من خلاف ثم ل أ ف ر د ن ك م أ ج م ع ي ن قال لما لهم قوم أتروا برعون و سنقتل ى وقومه ليبسدوا ويدرك وآلاتك الأرض في أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءه و إ ن ا ف و ق و م قانون قال موسى لقومه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 ولقد أ ق ر ن ا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ف إ ذ ا جاءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه وان تصرهم سيئه يطيرون موسى ومن معه الا إ ن م ا قالوا وقالوا مهما ت أ ت ن ا به من آ ي ة لتسحرنا بها فما نحن لك لمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والكمل و ا ل ط ف ا د ع والدم ايات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكان قوما ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ل و ن ا ربك اجمعين عندك لن كشفت عن الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك لن يصغى إ فلما كتبنا عنهم رينا ا ل ن أ الم باركوه اذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فاغرقناهم من في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا ع ل ا غافلين واورثنا القوم الذين كانوا ويستضعفون مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها التي باركنا فينا وتمت ك ل م ة ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل وذنبنا ما كان فلم ن استقر مكانه فسوف تراني ا تجلى ر ب ه ل ل ج ب ل ج ع ل ه د ك ه و خ ر م و س ى ا فلم ا أفاق قال سبحانك ت ب ت إ ل ي ك و أ ذ ا المؤمنين قال يا موسى ولو اعطيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ, فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء و ت فخذها بقوه وامر قومك وامروا القوم فياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين سابحث عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق واني يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا ي ت خ ذ و ا سبيلا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 واتخذ قوم موسى من بعده من حنيهم عينا جسدا له غوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما تفرط في ايديهم وراوا انهم قلبا قالوا قالوا ل ئ ل م يرحمنا ربنا ويغفر لنا ل ن ك و ن من الخاسرين ولما ر ج ع موسى إ ل ى قومه غضبان ادبا قال بئس ما خ ل ف ت م و ن ي من بعدي ا ع ج ل ت م امر ربكم و أ ل ق ى ا ل أ ل و ا ح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه ي د ر و اليه قال بنا إن ا لكنك ق و اتضعفوني و م ا ا و و ي ق ت ل و ا ا و ي ق تتعامل ل فلا و ن ر بي أ ء ا تجعلني مع ا ل هذه ا ل ظ ا ل م ي ن ش ا ل رب لي ولكنك أ أ ي ب تتعامل م ر هذه ا ل م ش إ ل ه ان الذين اتخذوا العبد سينالهم غضب من ربهم وجنه في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك ن ب ي ا ل م ف ت ر ي ن والذين ع ن ل ا ل س ي ئ ا ت ثم تابوا من بعدها و آ م ن و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما س ك ت عن موسى الغضب اخذ ا ل أ ل و ا ن وفي نسختنا هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم ي ر ه ر و ن واختار موسى ح م و سبعين رجلا ميقاتنا فلما ا خ ذ ت ه ا ل ر ج ف ة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و إ ي ا ي أ ت ه ل ك ن ا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا ف ا غ ف ل لنا وارحمنا وانت خير ا ل غ ا ف ر ي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه انا وهنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتب والي الذين يتقون ويؤتون الزكاه و ا ل ن ي ن ه م ب آ ي ا ت ن ا نُؤْمِنَ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 ق طعناه اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ب ا أ م م ا و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى ا استسقاه قومه ان اضرب بعطاك الحجر فانبجست منه اثنتي ع ش ر ة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن ا ل ص ل و ا كلوا من طيباتنا ر ج ف ن ا ك م وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و إ ل ذ ي ن لو اسكنوا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث ش ئ ك م وقولوا ح ط ة ك م وادخلوا الباب ا ل ج د ا فاغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل ل ا ذ ن منهم الملكين من فأرسلنا عليهم رجزا من كانوا ظلموا قولا لهم عليهم السماء ل بما م رجزا غير ي واسال ه ل ل ه عن القريه التي كانت ح ا ض ر ة البحر اذ يعزون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم سراء ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قال قمه ت ع ولما ن قوما ه د ق نسوا ما ذكروا به انجيل الذين ينهون عن السوء و أ ف ض ل الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفتقرون فلما َََّ ا َ ت ر عماله َ و ا ُ قلنا َ لهم َ كونوا ُ ق ِ ر َ ج ه قاسرين َِ و َ إ ِ ذ ْ ت َََ أ ذ ّ ن َ ربك ََُّ ليبعثن ََََْ عليه َْ الى َ يوم َِْ القيامه ََِْ ة ِ ان ي َ و ر ه م ُ سوء ُ العذاب َ إ ِ ن َّ ربك َََّ لسريع ََِ العقاب َ إنه له رحيم وقطعنا في ا ل أ ر ض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغنا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خ ل ف ه م ورثوا ل ك ت ا ب ي أ خ ذ و ن عرض هذا ا ل أ د ن ى ويقول سيغفر ويقولون سيغفر لنا وان ي أ ت ي معهم مثله ي أ خ ذ و ه الم يؤقد عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله إ ل ا الحق و د ر ك و م ا فيه و ا ل د ا ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقون أ ف ل ا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين ا ق ل و ا ما آ ت ي ن ا ك م بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون و إ ذ اخذ ربك من بني آ د م انظروا لي ذريتهم و أ ش ه د ه م على أ ن ف س ه م أ ن ا س بربكم قالوا بلى شهدنا ان ت ق و ل و ا يوم القيامه كنا ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا برئيه من بعدي افتهلكنا بما فعل المبصرون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتلو ع ل ي ه ا ل نبا الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من ا ل غ ا ر ي ن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اولى إ ل ى الارض واتبعها فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه او تتركه ياها ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ف ق غ ت القبض لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا و أ ن ف س ه م كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي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 ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك, أضل. اولئك هم الغافلون وولنا الاسماء الحسنى فادعوه بها ودعوا الذين يلحدون في اسماء الله الحسنى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 ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو الا نذير مبين أ و ل م ي ن ظ ر في ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أ ن عسى أ ن يكون خلق ت و ب اجر ف ب أ ي حديث ب ع د و ن من يضلل الله فلا ه ا ي ن ه و ي ر ك م في طغيانهم يعمهون ي س ت ن ب و ن ك عن الساعه ان ا ن م و س ا قل إ ن م ا ع ن ا و ا ن د ربي لا يجليها لنصتها الا هو سكنت في السماوات و ا ل أ ر ض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 قل لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستذكرت من الخير وما ن س ل ي إن السوء إ ن أ ن ا إ ل ا نذير و ب ج ي ر لقومي هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل النار و ج ا ن يسكن إ ل ي ه ا فلما تغشا حملت حملا خفيفا ف م ر ت فلما أ د خ ل ت د ا و الله ربنا لئن اتيتنا ط ا ل ق ا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يترك شيئا وهم يخلقون ولا يتصلون لهم نفسا ولا ا ن ف س ه ومن ينكر و ن وان تدعوهم إ ل ى ا ل ه د ا لا يتدعوكم سواء عليكم ادعوكم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين أ َ ل َ و ْ م ْ أ ارحم ي َ ب ْ ش ُ و ن َ بها ِ ام لهم َ أ َ ي ْ د ي يبطشون َِْ بها ِ ام لهم َْ أ َ ر اعم يبصرون َُُِْ بها ِ ام لهم َ ا َ ا ل ن يسمعون َََُْ بها ِ قل ُ ل ِ ع ُ و ا شركاءكم َُْ ت ُ م ْ ك ِ ي ب و ن فلا َ تنظرون <تصفيق> الله الذي ن ا ز ل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون ان لا يستطيعون ان يصرفوا ك أنفسهم ي وان ن و ت د ع و ن م الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يوصفون خذ العفو وامر بالعفو أ ا ع ر ض عن الجاهلين و ا ينزغنك من الشيطان ن ك و فاستعذ بالله إ ن ه سميع عليم إ ن الذين اتقوا إ ذ ا مسهوا قالوا فاذا موصرون واكوانهم يمدونه في الغيث ما يقصرون و اذا لم تاتي ب آ ي ه قانونه ا لك بيتنا قل انما اتل ما يقال اليهم ربي هذا القاضي وقالوا له هدى ورحمه لقوم يؤمنون واذا قرئ ا ل ق ر آ ن ف ا س ت ن ع و ا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون انزل من القوم بالغلو والاعصار وما تكن من القافله ا ل ذ ي ن عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن يجألونك عن الأنفال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا سليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم ايمانا وإذا آياته تليت عليهم آياته زادتهم إ ي م ا ن ا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وممارسنا وهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ونظره ورزق كريم كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك ا ل ح ق و إ ن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك لك بالحق بعدما تبين ك أ ن م ا يساقون إ ل ى الموت و ه م ينظرون و إ ذ ي ع ل ك م الله احدى الطائفه أ ن ا لكم وتودون أ ن غ ي ر ذ ا ت ا ل ش و ك ت ا ت ان ت ان اردت ن اردت ان د ت ان ا د ت ن ا ر ن ا ر د ا ر د ت ان اردت ان اردت ان ت ن اردت ان ر د ن اردت ان ا ر د ن ا ر د ا ل اردت ان اردت ان اردت ان ا ت ه و ا ر ت ان ر د ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر ن ا ر د ا اردت ان ا ر د ر د إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أ ن ي ممدكم ب أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ذ ح د ث ي ن وما جعله الله الا بصرا ولتطمئن به قلوبكم و م ن النصر الا من عند الله ان الله <تصفيق> اذ يوشيكم ا ل م ع ا ت امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء الذي يطهركم به و ذ ي ب عنكم, عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إ ذ ي و ق ي ربك إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ي م ا ك م فثبتوا الذين آ م ن و ا س أ ل ق ي في قلوب الذين كفروا ر ب فاضربوا فوق الاعمال واضربوا منهم كل بنات ذلك ل أ ن ه م شافوا الله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم ف ا و ق و ا وامن للكافرين عذاب النار يا ايها الذين آ م ن و ا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوه الاذى ومن ولي يومئذ دبرهم الا متحرفا لقتال او متحيزا إ ل ى فئه فقد باء بغضب من الله وماوى وجنم وبئس المصير فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما ر ك ه الهدى شركه دعويه غ ي ن من ربحيه ا ن ا ل ل ه ت مضمون ي ل أ ا ل ل ه م ن كيد ا ل ك ا ف ر ي ن ف شركه الهدى أخو فتح شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ه م ا ل ع ي ن الذين يا آمنوا ا ط ي ع ا ل ل ه ورسوله ولا تولوا عنه و أ ن ت م تسمعون ولا تكونوا ك ا ل ن ب ي ن قالوا سمعنا و ه ن د ا يسمعون إ ن شر الدواب عند الله ولو علم الله فيهم ف ي ض ا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لتولوا هم موردون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم بما يحييكم ان الله يحول بين الموت وقلبه وانه إ ل ي ه تهجرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا ان انتم قليل منهم تضعفون في ا ل أ ر ض تخافون أ ن يتخططكم الناس فاواكم, فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول لا ت خ و ن و ا اماناتكم وانتم ترون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا َ أ َ ي ُ و ه ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن ْ ت َ ت َُ و الله ا َّ يجعل ََْْ لكم َُْ ف ُ ر َْ ا ن ً ا و َ ي َ ت َ ف ر عنكم َُْ س َ ي َ ا ت ِ ك ُ م ْ ويغفر ََ لكم َُْ والله ذ الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يفردوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ما شئت واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا واذ قال اللهم انك نادى ولقد خندك فانفض علينا حجاره من السماء او اؤتنا بعذاب اليم أ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون ع ن المسجد الحرام وما كانوا أ و ل ي اولياءه ء إن أ إ ل ا المتقون س ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وما كان طلعتهم لبيت ان مكاء ك فذوقوا العذاب لما وتصية ت تكفرون م إن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله فتنفقونها ثم تكون عليهم حجره ثم يغلبون والذين كفروا ب ل ا د ن ن م ا يخسرون ل ي م ي ا ل ل ه خبيثا من الطيب و ج ع ل خبيث بعده على ب ع د ه ف ي ر ك م ه جميعا ً فيجعلهم في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا قل للذين كفروا ان تغفر لهم ما قد سلف وان يعوموا فقرمهم سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان تولوا فان الله لما يعملون نصيب وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم ا ل م